إنه إلا عبد أن عمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملاكًا في الأرض يخلفون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 الَّذِينَ آَمَنُوا يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَشْيَةَ اللَّهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ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 119. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون 110. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتو عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون 119. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون 110. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون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 117. قوم لا يؤمنون 118. فاصفح عنهم وقل سلام 119. فسوف يعلمون 110. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة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 114. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 115. لا إله إلا هو يحيي ويميت 116. ربكم ورب آبائكم الأولين 117. في شك يلعبون 114. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم 116. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 117. أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون كَاشِفُ كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البقشة الكبرى إنا منتقمون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 آتيكم بسلطان مبين، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لفعتزلون، فدع ربه أنهى. 119. فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون 110. واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون 111. كم تركوا من جنات وعيون 112. وزرع ومقام كريم كانوا فيها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 هُوَ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَا هُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُوْ 112. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين 113. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادفين 114. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وَمَا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين 118. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون